وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإما تأحد المتراهنين لم يبطل الرهم لأنه عقد لا يبطله الجنون أو ما له إلى اللزوم فلم يبطله الموت كبيع الخيار قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل من فصول الرهن وإن مات أحد المتراهنين المراد بالمتراهنين الراهن والمرتهن يعني الذي يسلم الرهن والذي يقبل الرهن وليس المراد انهم متراهنان على شيء ما يختلفان فيه لا وإنما هم الراهن والمرتاهن الراهن هو الذي يدفع الرهن والمرتهن هو الذي يقبل الرهن لان الحق له في حال امتناع المدين من الحق الذي عليه يباع الرهن ويسدد الدين منه واما مات احد المتراهنين لم يبطل الرهن مات احدهما قبل تسليم الرهن مات احد المتراهنين قبل قبض الرهن فما الحكم قال لم يبطل الرهن يعني الرهن بحاله لانه عقد لا يبطله الجنون فكذا لا يبطله الموت ولأن مآله الى اللزوم الرهن مآله الى الثبوت واللزوم يعني ما بقي عليه الا التسليم ويلزم هو لا يلزم قبل التسليم لكن بعد التسليم يلزم فلم يبطله الموت كالخيار تبيع الخيار مثلا لو ان شخصا باع على اخر بيعا بالخيار باع عليه دارا سيارة ارضا طعاما لباسا وشرط احدهما او شرط الخيار مثلا الى خمسة ايام مات احدهما خلال الخمسه الأيام فما الحكم يقوم وارثه مقامه ان شاء ارض البيع وان شاء رده لان في خيار فكذلك الرهن مثلا لم يتم تسليمه يقوم الوارث مقام المتوفى إن كان راهن فهو له الحق أن يدفع الرهن أو يمنع وإن كان مرتهن الميت فوارثه يقبض الرهن لديه ليكون ضمانا بالقيمة نعم ويقوم وارث الميت مقامه في الاقباض والقبض ويقوم وارث الميت مقامه في الاقباض والقبض في الاقباض اذا كان راهن يقبض او في القبض الاستلام ان كان مرتهن نعم فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقضاضه فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقضاضه قال مثلا باعه شيئا وطالب الرهن فأعطاه قال أعطيك الارض الفلانيه الواقعة في الموقع الفلاني رهنا بهذه البيعه الراهن الذي اراد ان يقبض الارض ما قبضها الى الان ما سلمها للمرتهن مات قبل ان يسلم الرهن للمرتهن قلنا يقوم وارثه مقامه قام وارثه مقامه جاء المرتهن يقول يا اخي سلمني الارض التي اتفقت انا ومورثك على ان يعطيني اياها رهن يقول صاحبي مات والان المال مال ورثه وتعلقت به حقوق الاخرين فاصبر ننظر هل هناك ديون غير الدين الذي لك أم لا فإن لم يكن هناك ديون إلا دينك فالأمر سهل فالأمر راجع إلي أنا اقبضك الأرض إن شاء الله أما إذا كان مورثي عليه ديون لأناس آخرين فما يسوغ لي ان اقبضك الارض تختص بها ونحرم الاخرين منها هذه الارض وغيرها تعلقت بها حقوق الغرم فان لم نجد دينا سوى دينك سلمناك الارض وان وجدنا غير دينك استشرناهم سألنا الغرماء هل يسمحون أن نسلمك الأرض رهنا فإن سمحوا سلمناك إياها فلزمت وإن قالوا لا لا نسمح لأن حقوقنا تعلقت بهذه الأرض بغيرها اذا سلمتم فلان للأرض رهنا ماذا يبقى لنا نستوفي منه حقوقنا هذه الأرض تركه ونحن لنا حق في التركه فاذا لم يسمحوا فلا يقول فان لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فللوارث اقباضه الوارث يقول ما على صاحب دين إلا لدينا الذي لك اقبل الأرض رهنا بدينك وإن كان وإن كان عليه دين سواه فليس له اقباضه لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن فإن كان عليه دين لآخرين فلا يملك الوارث إقباض أدى الرهن هذا للدائن يقول يا أخي تعلقت بحقوق الآخرين إلا بإذن منهم إن أذنوا سلمناك الأرض وإن لم يأذنوا فأنت وإياهم فيها سواء نعم. وعنه له اقباضه لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمه بخلاف غيره وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله له اقباضه يقول له تسليمه الارض التي اتفق على انها تكون رهن لما يرحمك الله قال لان هذا البائع ما رضي بالبيع المطلق الا برهن والمسلمون على شروطهم فهو ما رضي بان يبيع بدون رهن واولئك رضوا اولئك رضوا بذمه المدين وهذا لا ما رضي وقال انا ما ابيع الا برهن فيلزم ان يعطيها اياه وعنه له اقباضه لان المرتهن الذي يريد استلام الرهن لم يرضى بمجرد الذمة ما رضي بذمة المشتري قال ما أرضى يا أخي أنت تشتري من هذا وتشتري من هذا وتشتري من هذا ولمتك سهلة عليك وتكثر عليها الديون من أين أستلم حقي ما أجل شيء أستلم حقي سلمني رحم من أجل إذا امتنعت عن التسليم يسلمه للقاضي ويبيعه ويعطيني حقي وتأخذ باقي حقك ذمتك ما أرضى بها لأنك أنت متساهل بذمتك فأنا ما أرضى بها لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمه بخلاف غيره بخلاف الداعين الآخرين فرضوا قالوا نرضى بذمة المدين المشتري نعم والأول أولى والأول أولى القول الأول أنه لا يقبضها إياه أولى لما قال لأنها ما تعلق بها حق المرتهن إلى الآن ولم نحرم أولئك لأنهم ما طالبوا برهن وهذا طالب برهن نعطيه الآن ما لازم شيء فهو واياهم سواء فأولئك عاملوا المدينة بحسن الظن والحسنى فلا نحرمهم من قيمه هذه الارض ونسلمها لهذا وحده قال الاول اولى بانه اذا لم يتم قبض الرهن فيكون المرتهن اسوه الغرماء نعم لان حقوق الغرماء تعلقت بالتركه قبل لزوم حقه فلم يجوز تخصيصه به بغير متى لزم حقه لزم في التسليم وما تم التسليم فهو الآن هو الغرم سواء فلم يجوز تخصيصه به بغير رضاهم فلم يجوز تخصيصه به بهذا الرهن بدون رضاهم اما اذا رضوا قالوا لا بأس سلموا الارض لمن اتفق مع المتوفى على أنها رهن سلموها رهن ونحن يعقل الله علينا إن شاء الله حقنا نحسن الظن بكم ولا مانع لدينا من أن تسلموه الرهن فيستلمها حينئذ كما لو أفلس الراهن كما لو أفلس الراهن يعني مثل ما لو أفلس قبل أن يسلم الرهن للمرتهن فيكون المرتهن اسوه الغرماء إذا أفلس والمفلس هو من عليه ديون أكثر من ما بين يديه يسمى مفلس الرجل يبيع ويشتري وعنده أموال وعليه حقوق ما نقول له مفلس يبيع ويسدد لكن إذا نظرنا إلى ما بين يديه إذا هو أقل مما هو مطالب به مطالب بألف ريال مثلا وما بين يديه يساوي خمسمائة ريال نقول هذا مفلس إذا كان ما بين يديه يساوي ألف وهو مطالب بثمانمائة ريال نقول مفلس ما بين يديه يساوي ألف وهو مطالب بالف لا نقول له مفلس يباع ما بين يديه ويسدد من كان ما بين يديه أقل مما هو مطالب به يسمى مفلس يحجر عليه حجر فلس علشان ما يخفي هذا المال أو يبيعه بيع تلجئة او بيع اخفاء الغرمان نقول محجور عليه لفلسه فلا يسوق له التصرف فيما بين يديه لا يبيع ولا يهد بل يبقى ما بين يديه محجور عليه ثم يتولى ذلك القاضي الحاكم الشرعي فيبيع ما بين يديه ثم ينظر الى الديون فتحصى فكل يعطى بنسبة حقه مثلا جمعنا ما خلفه ما بين يديه هو حي مفلس وجدناه بثلاثه الاف بعناه وصفيناه بثلاثه الاف الديون التي عليه اربعه ننظر الى الاول فالاول او الاخير فالاخير او نعطي اصحاب الديون القليلة او نعطي اصحاب الديون الكثيرة لا كل هذا لا وانما نعطي الجميع بنسبة نقول المتجمع عندنا ثلاثة الاف والمطلوب منا اربعة الاف كل واحد نعطيه حقه الا الرضا نعطيه خمس سبعين بالمئة من حقه فيكون بينهم بالعدل ما نعطي الديون الكثيره ولا الديون القليله ولا نعطي الاول ونحرم الاخير ولا نعطي الاخير ونحرم الاول وانما نعطيهم بالنسبه وهذه النسبه تجري حتى في حق الله تعالى اذا كان مطالا مثلا بثلاثه الاف لرجال لأصحاب حقوق ومطالب بألف زكاة ما صرف الزكاة وقيدها بأن عندي ألف ريال زكاة ربما يكون هذا الألف هو الذي سبب عليه الفلس لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ما خالطت الزكاة مالا إلا افسدته يعني المرء إذا منع الزكاة ما سلمها بقيت في ماله بقي هذا المبلغ الزكاة في ماله ليس له حرام عليه واجب عليه إخراجه فتركه في ماله فيفسد ماله لأنه مثل ماله اختلسه من لسيد سيد أو عمر يفسد ماله طلعه يزكو مالك وينمو ويبارك فيه بإذن الله اخرج الزكاه يزكو قلبك وينمو مالك ابقيت الزكاة فيه ضرر عليك في دينك وعقيدتك وضرر على مالك يذهب لأنه خالطه مال حرام فيذهب عليك ويتلفه هذا الذي عليه ديون ثلاثة آلاف وعليه زكاة ألف مقيدة مطالب مثلا بأربعة آلاف الجميع وجدنا ما له بعد تصفيته ألفين نقسمه بالنسبة بين هذه الديون حق لله وهو الألف الزكاة وحق للعباد وهو ثلاثة الآلاف فنقول كل واحد نعطيه خمسين بالمئة النصف فالذي له خمسمائه ريال نعطيه مائتين وخمسين والزكاه التي هي الف ريال نخرج زكاه خمسمائه ريال نوزعها على الفقراء ومتى ما اجتمع عنده مال اخر فكذلك نقسم حتى يستوفي كل واحد حقه كما لو افلس الراهن فلا يسلم العين المرهونة للمرتهم ما دام لم يستلمها بعد لأنه تعلق بها حق الغرماء نعم. فإن أذن الغرماء في اقباضه جاز فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز إذا قال الغرماء فلا نعرف ظروفه أو فلان حريص على ماله اصلا ما باع إلا برهن ونحن نؤمن فيكم الخير إن شاء الله ونصبر عليكم سلموا الرجل الرهن الذي وعده مورثكم لا مانع لدينا من ذلك فيسلم فإذا استلمه لزم ما يمكنهم أن يرجعوا بعد هذا نعم. لأن الحق لهم فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن أو بعد الإذن سيان ما دام أنه قبض الرهن فانه يلزم حينئذ فصل وإن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه فان كان الحجر لسفه قام وليه مقامه كما لو جن وان حجر على الراهن قبل القبض مثل الصوره السابقه مثلا الرجل اشترى بضاعه او عينا اي عين فطلب البائع رهن قال اعطيك رهن ان شاء الله ماذا ستعطيني قال سأعطيك الارض الواقع في المكان الفلاني رحل ما سلمه اياها الى الان في هذا الاثنى والتفاهم اذا المعاملة دائرة عند القاضي الغرماء الاخرون لما رأوا الرجل يشتري ويلحق ذمته ديونا أخرى وهم عرفوا أن ما عنده إلا قليل تقدموا إلى المحكمة بطلب الحجر على فلان فسأل القاضي ونظر في القضية فأصدر سكاً بالحجر على فلان فهل يملك بعد الحجر عليه أن يسلم الرهن للمرتهن؟ لا لأنه محجور عليه لا يبيع ولا يشتري ولا يهد لأن بعض الأشخاص إذا علم أنه سيحجر عليه مثلا أعطى ولده شيء كثير وأعطى زوجته وأعطى أخاه وأعطى أخته ليلجئ الأموال هذه فإذا حجر عليه منع من العطاء ومنع من الشراء ومنع من البيع لأن ماله لا يفي بحق الغرماء وإن حجر على الراهن قبل أن يسلم الرهن للمرتهن لم يملك إقباضه يعني ما يعطى ما يملك أن يقبض الرهن للمرتهن لأنه محجور عليه لا يملك إقباضه والحجر عندنا نوعان حجر فلس وحجر سفه الحجر نوعان حجر فلس وحجر سفه ويفهم كل واحد من لفظه لانه يدل عليه حجر سفه الرجل عنده اموال وغني لكنه ضعف عقله وتصرفه وصار يشتري ما يساوي خمسين بمئة وإذا جاءه شخص مثلا ما وطلب منه شيء قال ماذا تريد أعطاه كل ما يريد بدون مبرر يتصرف تصرف سيء الارض التي تساوي مثلا خمسين يبيعها بعشره او عشرين علشان ياخذ الدراهم ويحطها بجيبه من اجل يتصرف هذا يقال له سفيه فيتقدم أولياؤه الى المحكمه ما في قرماء ما في دائنين لكن يتقدم اوليائه اولاده او اخوانه او زوجته او من له حق في ماله يتقدم ويقول صاحبنا لا يحسن التصرف الان يبيع ما يساوي مئة بخمسين واربعين وثلاثين من اجل ان يقبل الدراهم ويشتري ما يساوي خمسين بمائه مئة وخمسين من أجل أن يبيعه فيأخذ دراهمه ولا يبالي فيتثبت القاضي عن هذا ثم يحجر عليه يصبر سك بالحجر عليه لسفهه لسفهه هذا محجور عليه وإن كان رجل كبير يحجر عليه لانه لا يحسن التصرف هذا الحجر عليه لسفه او حجر عليه لفلس كالمثال السابق اذا كان عليه ديون كثيره ولا يبالي يشتري ويضيف للديون الديون ديون مثلا فيتقدم الغرماء فيقولون فلان ما عنده إلا أقل من حقنا الآن وهو يتلاعبه يتلاعب بما بين يديه ليضيع حقنا فيتقدم إلى القاضي فينظر القاضي في طلبهم فإذا ثبت لديه صحة ذلك حاجر عليه لفلسه هو دكي ولا عليه قاصر في عقله ما عليه نقص ولكنه مفلس ماله اقل من ما يطالب به فيحجر عليه لفلسه وان حجر على الراهن قبل القبض لم يملك اقباله فان كان الحجر لسفه قام وليه مقامه ان كان الحجر لسفه يعني الرجل صار ما يبالي ولا يحسن التصرف فوليه الذي يوليه عليه القاضي لأن القاضي يولي الأصلح على هذا الرجل يولي ابنه يولي أخاه يولي أباه يولي زوجته يولي بنته يولي أخته يولي جاره مثلا عليه يولي صديقه يولي من له علاقه به تربطه مثلا يولي ابو زوجته ونحو ذلك من اقاربه الذين يحنون عليه ويعطفون عليه او من اصدقائه وجيرانه قام وليه مقامه والولي هذا لابد أن يصبه من القاضي لابد ان يصبه القاضي لانه لا يكون اي شخص ولي لاخر الا بولاية من القاضي سوى الاب مع الولد الصغير فان له الولايه عليه بدون ولايه القاضي تسمى ولايه جبرية قال كما لو جنة مثل ما سبق لو جنة فانه يقوم وليه مقامه نعم, نعم. وان كان, كان لفلس لم يجز لأحد اقباضه الا باذن الغرماء لان فيه تخصيص المرتهين بثمنه دونهم وان كان لفلس يعني الحجر عليه لفلس حجر عليه القاضي لان ديونه الديون التي عليه اكثر من الحق الذي بين يديه فيحجر عليه فاذا حجر عليه القاضي وقد كان اشترى شيئا ما ووعد بان يرهن شيئا من عقاره يقول لا يملك وليه اقباض الرهن لان هذا الرهن تحل تعلق به حق الغرماء الاخرين فلا يملك اقباضه الا باذن من الغرماء يقول الولي للغرماء ما رايكم فلان اشترى قبل ان يحجر عليه ووعد أن يدفع هذه الأرض رهنا للباية فهل تأذنون لنا بأن نعطي هذه الأرض للبايع رهنا بالبيع الأخير مع أن ما اشتراه صاحبكم موجود وسيدخل ضمن أملاكه وتتعلق به حقوقكم ووشر بضاعة وهذه البضاعة ستصفى وتسدد لكم فإن شئتم أن نقبض المرتهن الرهن لأنه لن يضيع لكم شيء هذا الرهن بدلها البضاعة المشترات قالوا لا بأس سلموها له ثم فكروا بعد يوم أو يومين وقالوا لا عدلنا نريد أن تبقى هذه الأرض من ضمن الحقوق التي تعلقت بها ديوننا هل لهم ذلك؟ لا دام أبنوا وقبل لزم وقبل أن يأذنوا لا يلزم يقول هو يبقى اسوه معنا وإن كان حقه ما تغير فإن شاء يرجع فيه يرجع فيه إلا باذن الغرماء لان فيه تخصيص المرتين بثمنه دونهم يعني كانه يقول يكون هذا المرتين اسوه الغرماء ولا يخصص بشيء وحده لم يقبضه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله